هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الساعة تشير بها مامي العشرة بتوقيت مدينة العيون المحتلة الحادية عشر هنا بمخيمات اللاجئين الصحراويين الجريدة الإخبارية إحياء هذا اليوم كذلك يظهر أن التجربة الصحراوية أصبحت متعددة التجارب لها تجربة قتالية رائعة. الوزير الأول يبرز أن عملية نسف الحزام الناقل فصفة تؤكد غنى تجربتنا الوطنية وتعدد أساليب مقاومتنا للاحتلال اللي تطلب اللجنة مساهمة قاعدة شعبية لنجاح هذا الاستحقاق لنا مسؤولية. ما تعني اللجنة وحدها ما تعني اللجنة وطنية وحدها ولا تعني اللجنة الجوية وحدها وإنما مسؤولية الجميع رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على انتخاب مناهي فروع المحلي الأساسية يدعو كافة المواطنين إلى المساهمة في نجاح الحدث 40 لتر من البنزين لاستعمالها في إشعال النيران مقاطع حديدية من حجم كبير مطارق كبيرة وزنها 5 كيلوغرام. خناجر وسكاكين للدفاع الذاتي وقفازات الصباغة لتبني العملية باسم الجبهة الاتحاد العام للعمال الصحراويين يستحضر مجموعة الفدائيين الذين نفذوا عملية تفجير حزام الفوسفات ويكرم عشرات العمال تناولت عديد المواضيع الرئيسية وأستطيع أن نلخص هذه المواضيع الثلاثة رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء يؤكد فشل كافة مخططات الاحتلال المغربي. قاربت 460 شابا مغربيا من حاملية الشهادات يهددون بيدرامل النار في حي إسادهم احتجاجا على محاولة النظام المغربي الإجهاز على حقوقهم. على حرس المدرسة بني يعتقل شرطيا مغربيا بتهمة الانتماء إلى شبكة تهريب البشر. التفاصيل. استحضر اليوم الاتحاد الوطني لعمال الساقية الحمراء ودى الذهب ذكرى الاربعين لعملية تفجير الحزام الناقل للفوسفات التي جرت يوم عشرين اكتوبر 74 سامة وحضر الحفل الذي أقامه الاتحاد بقاعة وزارة الثقافة اليوم حضره إلى جانب أعداد كبيرة من العمال الصحراويين على بشاع البشير والدعلي بمعية الأمير العام للمنظمة العمالية كل من الأخ عبد القادر الطالب عمر عضو الأمانة الوطني الوزير الأول أعضاء من هيئة أركان جيش التحرير الأخ سالم البصير عضو الأمانة بأسول ومانة الفروع الأخ سيد أحمد بطل وزير التجهيز إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية خلال الحفل عرب الوزير الأول عن شكره للمنظمة العمالية على تخليد هذا الحدث الهام واصفني بالمنارة التي تنير دربنا أولاً توجه بالشكر لمنظمة اتحاد العام العمال الصحراويين وللحضور الكريم على تنظيم هذا الاحتفال لتخليد هذه الذكرى الغالية ذكرى عشرين اكتوبر لتحطيم الحزام والتي أصبحت منارة من المنارات التي تنير لنا الطريق فهنيئا لهم وهنيئا لكل من فازوا بهذه الشهادات التقديرية عرفانا لهم بعطاءاتهم ومواظبتهم وإحياء هذه الذكرى يأخذ معاني عديدة أنه بعد أربعين سنة ما زالت الأجيال الصحراوية تتوالى محتفظة بهذه المسيرة وتحقق المكاسب والإنجازات وأبرز الوزير الأول أن عملية تفجير الحزام تؤكد تعدد التجارب والساليب التي اعتمد عليها شعبنا خلال مسيرته من أجل الاستقلال واستكمال السيادة الوطنية إحياء هذا اليوم كذلك يظهر أن التجربة الصحراوية أصبحت متعددة التجارب لها تجربة قتالية رائعة لها تجربة في العمل الفدائي لها تجربة في المقاومة السلمية من خلال الانتفاضات ولها تجربة كذلك في التعاطي الدبلوماسي ولها تجربة في بناء المؤسسات والقيام بخدمات المواطنين الصحراويين إذن أربعين سنة وقع تحول كبير تحول انتقل منه الشعب الصحراوي من واقع التخلف والجهل والخنوع والاستسلام إلى واقع يواكب ما تطورات العالم اليوم مجتمع متماسك له مؤسساته له الاعتراف دولي به له هذا الرصيد الكبير من التجربة وهذا إن كان يدل على شيء فإن كنا قطعنا في الأربعين سنة الماضية هذه المسافة وحققنا ما حققناه وكانت البداية محدودة فهذا دليل أنه اليوم وبهذه التجربة وبهذا العدد من الأكيد والحتمي أننا سنتحول ونصل إلى درجات أعلى وأكثر تطور وسيكون إن شاء الله التتويج لكل هذا هو الانتصار وتحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة السيزن من جهة الأخ سالم لبصير عبد المنعم مسؤول أمانة الفروع خلال كلمته الافتتاحية لاحتفالات المخلدة ذكر الأربعين لهذه العملية الفيدائية توقف عند أصداء العملية ونتائجها الإيجابية نذاك هاي العملية الفيدائية كانت لها صدى كبير صدى داخلي بالنسبة للصحراويين وبالنسبة للثورة الصحروية وكانت لها صداع على مستوى خارج أيضا إيجابي جدا بالنسبة القضية الصحراوية بالنسبة الثورة عموما هذا على كل حال خلى عند المستعمي الإسباني يعني تقييم وانطباع آخر ما هو اللي كان عندهم لأنهم في ذاك الزمن في السنة 74 كانوا يراهنوا ونافسوا على إنه الثورة لها تخلج لها عملية إجهاض كبير من خلال الحزب الوطني الإسباني اللي كان معدل في الصحراء تعرفوه البونس واللي هذه العملية ظهرت قبل الكل يعني على علانهم بوحدتهم وبنضالهم وبصمودهم قاد يقبال حقه النصر النهائي اللي هو الاستقلال لكل الصحراويين وخلوا انطباع ثاني عند يعني على علانهم سياستهم داخل المجتمع الصحراوي عنها فاشلة وعنه الحزب وذاك كامل يحذر من هذه الحزب عنه كامل فاشل اللي منها مس من وحده ومس من المعنويات واكب هذا كامل عمليات الثوار إلى ذلك عرف الحفل عدة مداخلات حول عمل نسف الحزام الناقل الفوسفات إضافة إلى فقرات فنية المزيد مع مفيد لضع الوطنية إلى وزارة الثقافة أين خلد الحدث محفوظ تخيل كان هدف الجبهة الشعبية لتحرير ساقي الحمراء ولذهب نذاك ثبات وجودها داخل المدن والمداشر وقدرتها على اختراق تحصينات الاستعمار الإسباني ولأن سبب وجود الأخير هو نهب الخيرات فلا شك أن أكثر الأماكن تحصيناً ومراقبة هو محطة نهب الفوسفات وبالتالي فقد قررت البوليساريو أن تكون المحطة هدفاً لها مهما كانت التضحيات ورصدت لتحقيق الهدف خلية فدائية تتكون من سبعة عناصر كما يوضح الأخ محمد الشيخ محمد الحبيب عضو الأمن الوطني للجبهة الأمين العام لاتحاد العمال لتتوزع على المحط على محطتين السابعة وتوجد وتوجه نحوها الشهيد عمي, عمي الدمخيليل وابيه ودحظيه للشيعة والمتحدث اللي هو هاي هذه الرواية كان أرواها الأخ محمد العكيك وزير شؤون الأرض المحتلة لأنه من الخالية المشاركة كان محمد العكيك أبوه يحضيه الشيعة والشهيد عمي والمخالي وباتجاه المحطة الثانية توجه مولود ديدي ومولود الحسن وأحمد الطيب واليزيد المعروف بالديدو ومحمد علي والمختار واللهنية ديقول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 ولعدم ترك مجال للتأويلات والمغالطات باش نكتب عنه الجبهة هي العدلة العملية والتحمل الجبهة المسئوليتها باش ما ينقال عنه حريق والله شيء خلق في المحط نجحت العملية محدثة زلزالا غير مسبوق في نظام الاحتلال الإسباني والشركات الدولية المتورطة في النهب وكان الرد الإسباني قاسيا وهمجيا من خلال اعتقال أعداد كبيرة من العمال الصحراويين وبعدها تقل عناصر المجموعة وتم تعذيبهم واستنطاقهم من ثم ترحيلهم إلى سجن آخر بالجزر الكناري جرت المفاوضات بين الجبهة والاحتلال الإسباني وتم تبادل عناصر المجموعة بأسرى إسبان في منطقة المحبس بين الاستحداري وكلمات الثناء تواصلت محطات الاحتفال باليوم الوطني للعامل الصحراوي والذي تميز كذلك بمداخلات شارية للأب شاعر البشير والدعلي عشتين اكتوبر جعل عيد مجموعة عمال الصناديق الضحاة ولا خاه تهديد الاقتيال ولا الاعتقال فتح جمع. الغاز وتعقيد قفلات الشريط والأقفال وعقول التنبيه وتشديد الانتباه مع ذاك الحال هذا وكرم الاتحاد الوطني لعمال الساقية الحمراء ولذهب عددا من العمال في النسخة الأربعين لهذا العيد تكريم هو مجرد تذكر لا أكثر مجرد وقفه مع الأبطال الذين صنعوا هذا الحدث وفي ختام الحفل طالب اتحاد العمال المجتمع الدولي بالوقف الفوري لاستنزاف خيرات شعبنا مذكرا بأن تجاهل مطالب شعبنا هو الذي دفع بخلية من أبناء هذا الوطن يوم العشرين أكتوبر 74 تسعمية ألف إلى إسمع صوتنا للعالم بلغة النار والحديد مفد الإذاعة الوطنية إلى وزارة الثقافة أين وقيمت الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للعامل الصحراوي في نسخته الأربعين وبهذه المناسبة التاريخية طلب الاتحاد الوطني لعمال الساقية الحمراء ودذاب المجتمع الدولي وفي مقدمته الحركة النقابية الدولية بالوقوف في وجه عمليات النهب غير الشرعي التي تتعرض لها ثروات الشعب الصحراوي كما حذر كافة الشركات الأجنبية من مغبة الاستمرار والتمادي في التعامل مع ادارة الاحتلال المغربي بخصوص عمليات البحث والتنقيب عن المعادن بصفة غير مشروع في وطننا أدن الاتحاد في بيان الله بشدة كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي بشأن الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة نص البيان مع سيد أحمد بوزين بيان بمناسبة 20 أكتوبر اليوم الوطني للعامل الصحراوي يخلد العمال الصحراويون ومن ورائهم الشعب الصحراوي قاطبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني للعامل الصحراوي المصادف ليوم 20 أكتوبر ذلك التاريخ الذي قررت فيه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب الدرب بعصي من حديد على يد المستعمر الإسباني الذي ظل جاثما على أرضنا طيلة قرن من الزمن يمتهن كرامة شعبنا ويستنزف ثروات وطننا إذ خرجت خلية من أبناء شعبنا الأبطال لمخاطبة إسبانيا بلقة الحديد والنار عبر عملية فدائية نوعية هزت فرائص المستعمرين وأبلغت رسالة من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مفادها أن زمن الاستهتار بمقدرات الشعب الصحراوي واستباحة أرضه وممتلكاته قد ولّى فكانت العملية إحراق وتعطيل أهم الحلقات في الحزام الناقل للفصفات المعروف بالسينتة لقد شكلت تلك العملية حلقة هامة في مسار العمل النضالي والمواجهة الميدانية مع المستعمر إذ كانت الرد الفعلي والملموس على تجاهل إسبانيا وتماديها في نهب ثروات الشعب الصحراوي كما تركت أصداءها الإيجابية على الصعيدين الوطني والدولي من شحذ الهمم وإرادة المنادلين والمنادلات والرفع من معنوياتهم من جهة وإبلاق العالم رسالة جديدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والشعب الصحراوي في مسعى تحرير الوطن وصيانة ثرواته إن عملية السينتة وقبلها الخنقة وقلب الحمار وحاسم طله وغيرها من المعارك البطولية التي أبل فيها أبناء الشعب الصحراوي البلاء الحسن هي التي أجبرت المستعمر الإسباني على الخروج ساغرا من وطننا وتوقيع اتفاقية مدريد الاتفاقية الجبانة مع دولة الاحتلال المغربية والنظام الداهي في موريتانيا إن أهداف المستعمر بالأمس تبقى هي نفسها أهداف المحتل اليوم فجميعهم يلتقون في مسعى السيطرة على الثروة والاستحواذ على خيرات الوطن لكن إرادة من يواجهون الاحتلال اليوم وعلى كل الجبهات هي سليلة إرادة أولئك الذين واجهوا المستعمر بالأمس وأخرجوه ذليلا مهانا إن الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وهو يخلد هذا الحدث الأقر ليحيي كل الأعمال البطولية التي يقف الشعب الصحراوي اليوم في ظلها كما يشد على أياد من لا زال يصنعون الأحداث يوميا في مواجهة الاحتلال المغربي من عمال ونساء وشباب وطلبة وفي مقدمتهم السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال إن الاتحاد العام للعمال الصحراويين لا يعتبر أن مرور أربعين سنة على عملية عشرين أكتوبر التاريخية له أكبر دليل على صيانة العهد وتواصل المبدأ ورسوخ القناعة الوطنية في الاستقلال وفرض السيادة على أرض الوطن إن الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء وواد الذهب وهو يعيد إلى الأذهان عملية السينة التاريخية لا يطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الحركة النقابية الدولية بالأقوف في وجه عمليات النهب غير الشرعية التي تتعرض لها ثروات الشعب الصحراوي. كما يحذر كافة الشركات الأجنبية من مقبة الاستمرار والتمادي في التعامل مع إدارة الاحتلال المغربي بخصوص عمليات البحث والتنقيب عن المعادن بالصفة غير مشروع في وطننا. كما يدين بشدة كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن الصيد في المياه الإقليمية للصحراء القربية إن الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب لا يهنئ كافة العمال الصحراويين بمناسبة عيدهم الأربعين ويتوجه بالتحية والتقدير إلى كل المجدين الذين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني بكل إخلاص وصبر وإتقان ويترحم على كل أرواح كافة شهداء شعبنا البررة المجد والخلود لشهدائنا البررة بخطوة بسيطة بخطوة بسيطة يكون قد بادرت برأيك شاركت بفعلك واخترت ممثليك, واخترت ممثليك انتخابات أمناء الفروع الأساسية والمحلية تعزيز للبناء المؤسساتي وتقوية لهياكل التنظيم السياسي وتعميق للإرادة الشعبية وتعميق للإرادة الشعبية أكد الأخ سالم لبصير عضو الأمان الوطني مسؤول أمانة الفروع رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على, الوطني المشرف على انتخاب أمناء الفروع المحلي والأساسية أكد اليوم خلال ندوة صحفية نشطها بوزارة الإعلام وصول التحضيرات لهذا الاستحقاق إلى مراحله الأخيرة هذا الاستحقاق في يعني قانوني بالنسبة لأمناء المحليين والبلديين والتحذير ااا بدأ من يوم عشرين في شهر شهر تسعة وعينت اللجنة الوطنية اللي تهيئ الظروف وناقش الوثائق وتحضير الوثائق سواء منها كان قانوني أو الوثائق السياسية والوثائق اللي متعلقة بالإنتخاب ولقتصويت ولا كل حال عملية كبيرة, كبيرة ومهمة وأوضح الأخ سالم لبصير أن القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة التحضيرية خلال عملها هي ضمان التواصل بين الأجيال ومشاركة أوسع للشباب والنساء مضيفا أن الباب مفتوح والفرص يجب استثمارها القاعدة اللي أعدنا عليها التعسيس هو ضمان التواصل بين الأجيال لكن عودوا وفين هذا شيء من يعني هذه المبادئ وهذا البرنامج اللي نشتغل عليه وبعندو المرأة تعود حاضرة بقوة والشباب يعود حاضر بقوة للنساء والشباب ولا نظل عنه اليوم متخافا لحد ولا جاهد هذه الاستحقاقات اللي خليك سواء كانت في رؤوس الدوائر أو سواء كانت في عتبة البرلمان ولا متعلقة بالأمانة. هذا الشعب اليوم عارف وشايف أهمية هذا وهذا الشخص اللي باقي يترشح عندهم لفرص عدة لعدد اللي باقي يترشح. ولا كانت مشكلة المقياس أصلا كانت مشكلة المقياس وريت مشكلة المقياس ما تلخالدهن. هم جامعين جاميعين قادين يترشحوا باج هاي الاستحقاقات يسبق عادي كل السودي. هذا وكشف رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على انتخاب مناء الفروع المحلية الأساسية عن وجود خطة خاصة بشرك الجالية في هذا الاستحقاق من خلال فروع الجالية بالنسبة للجاليات عمان خارق خطة خاصة لأنهم لا بد أنهم برنامج خاص هذا البرنامج الخاص الذي نضمنه فيه مسائل محدة واحدة تعطير تعود هذه الجالية مؤطرة و أطلع من خلال فروع عندهم يعني فروع جاليات عند فروع اختار حتى هم اللي ممثلين اللي يمثلوها واستهد من خلال ندوة تبادر يختاروا يختاروا ذي اللي هم مثلهم ففرع على مستوى جهة معينة وموضوع موضوع التحريض هذا نعطوه للجهات امتدادهم مثلًا بالنسبة ل للجاليات اللي في جنوب وسووا في شمال وسووا في روبات وسائل تحرير مناشير ومعلومات كاملة توصل للمواهب في المخيم. نفس الشيء نعطيها للجهات بحيث توصلها للجهات من خلال الإنترنت ولا من خلال وسائل هي المتاحة. له.